الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن انتبعوا بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء الخمسون في مادة النحو طبعا في الدرس الماضي كنا تكلمنا على باقي الكلام على باب النائب أو المفعول الذي فاعله وقلنا ان شاء الله وقفنا على باب المبتدا والخبر، ودائما الطالب ينبغي أن يعلم على أن التراكيب النحويه تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون أو من جملتين ترتكب أو متركبة أو يعني التركيب على قسمين تركيب النحوي من حيث هو على قسمين اما جمله فعليه واما جمله اسميه وكما سبق قلنا صدريه الاسم هي الاسميه وصدريه الفعل هي الفعليه ننظر الى صدرها ونحكم على هي جمله فعليه ام هي جمله اسميه الفاعل والنائب عن الفاعل هذه جمله ايش جمله فعليه المبتدا والخبر جمله اسميه ولذلك المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر في باب المبتدا قال المبتدا هو الاسم المرفوع العاري ها واضح هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه والخبر هو الاسم المرفوع ايضا تو ذكر له انه مرفوع المرفوع المسناد إليه ثم قال نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمتدأ قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره يعني في باب الفاعل وفي باب النائب كما سيأتي إن شاء الله والمضمر اثنى عشر وهي انا ونحن وأنت وانتي وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك انا قائم ونحن قائمون وما اشبه ذلك ثم قال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد الى آخر المد فحفظ المتن لا بد منه هذا من الاساسيات ان تحفظ المتن واليوم عندنا المبتدا والخبر فقلنا بان المبتدا والخبر من ماذا من الجمل الاسميه وهما الثالث والرابع من المرفوعات وهما الثالث والرابع من المرفوعات لأن ذكرنا أن المرفوعات سبعة ذكرنا إيش؟ الفاعل والنائب عن الفاعل أو كما سماه المصنف المفعول الذي يسمى فاعله واليوم عندنا المبتدا والخبر جمع المصنف المبتدا والخبر في باب واحد ولماذا سيأتي الكلام لماذا؟ السؤال الآن إذا كان المبتدا والخبر هما الثالث والرابع من المرفوعات فلماذا جمع ابن آجرون المبتدا والخبر في باب واحد فيمتلك السؤال لماذا جمع المصنف المبتدا والخبر في باب واحد ايش هو الجواب لان بذكر المبتدا يلزمون منه ذكر الخبر الجواب يقال جمعهما في باب واحد لان الخبر ملازم للمبتدا ضف وليس العكس ركزوا جيدا في هذا الجواب ان هذا الجواب اذا فهمتمه لعلنا نركب عليه امور اخرى قلنا لماذا المصنف جمع في باب واحد المبتدا والخبر الجواب قلنا جمعهما في باب واحد لان الخبر ملازم, ملازم للمبتدا وليس العكس كيف وليس العكس وليس. وليس الخبر وليس لا الم... الخبر ملازم لكن هل المبتدا ملازم للخبر ليس, ليس العكس وليس العكس لان شو هو العكس المعروف في علم النحو ان المبتدا لا يلزم الخبر ان المبتدا لا, لا يلزم الخبر هناك ما ينوب طيب هناك سؤال اخر فماذا هذا السؤال الآن؟ إيش هو السؤال الجواب لماذا جمع المبتدا والخبر المصنف في باب واحد لأن, لان الخبر ملازم للمبتدا وليس العكس وليس العكس واضح طيب هل هناك تعليل آخر لأن هذا ذكر علماء النحو في باب التعليل في كون المصنف أو كون المصنفين في مادة النحو يجمعون الخبر المرتدأ والخبر في باب واحد فذكروا أن آش أن الخبر ملازم للمرتداء وليس العكس وهذا التعليل وطبعا هل هناك تعليم آخر لجمع المبتدأ والخبر في باب واحد واضح هذا السؤال؟ الجواب نعم يمكن أن يقال جمع بينهما لشدة اتصالهما وقوة التلازم بينهما لشدة اتصالهما وقوة التلازم بينهما حتى ان بعض علماء النحو جعل المبتدا والخبر كالشيء الواحد هناك من جعل المبتدا والخبر كالشيء الواحد طيب ما يذكر منكم لنا المسائل التي تكون ملازمه و كالشيء الواحد هناك اشياء ملازمه و كالشيء الواحد لا يمكن ان نستغني وان نترك احدهما دون صاحبه العمد مثلاً. غير العمد مثلا المسائل المتلازمه ليس العمد فقط المسائل المتلازمه منها العمد و العمد من يذكر لنا بعضها هي كثيره في علم النحل المنتدى والخبر هناك من جعلها كشيء واحد الفعل والفاعل, والفاعل كشيء واحد الا بعض الافعال التي استثناها العلماء قالوا هذه افعال لا فاعل لها وهي مجموعه في قول القائل فعل بغير فاعل فلتعلم كثر ما وقلما وطالما وكان اذ تزاد والمكرر لفظه للتوكيد أيضا ذكر لكن الاصل في الفعل انه يطلب الفعل متahanر كان او نازما فهو يطلب الفاعل إن كان تاما ولذلك قالوا الفعل والفاعل كالشيء الواحد الفعل والنائب كالشيء الواحد الفعل والنائب كالشيء الواحد وهو من المسائل أو هي من المسائل متلازمة متلازمة ومن العلماء قال ايضا أنا ذكرت هذا من يذكر لنا باقي المتلازمات من يذكرها الجار والمجرور والمضاف والمضاف اليه هذه الشيء الواحد وزاد العلماء التوابع وهي المجموعه في قول القائل نبت دقة نبت دقة هذا رمز جمعوا فيها النون اشاره الى النعت والباء اشاره الى البيان عطف البيان والتاء إشارة إلى التوكيد والدال إشارة إلى البدن دقة القاف إشارة إلى عطف النسق إلى عطف النسق فإذن هي مجموعة قالوا هذه كالشيء الواحد فجعلوا المبتدأ متلازما لشدة اتصاله وقوة ارتباطه بالخبر وقوة ارتباطه بالخبر أما كونه ان يكون وصفا رافعا لفاعل سد مصدر الخبر فذلك بشروط كما سيأتي ان شاء الله قد يقول قائل منكم لماذا قلتم ان المبتدا لا يلزم الخبر ماذا المبتدا لانه قلنا ليس العكس فما هو الجواب لماذا قلنا ان الخبر ملازم للمبتدا لكن ليس العكس يعني شو العكس المبتدا لا يلزم الخبر لأن المبتدا إذا وقع وصفا وتقدمه شرط من الشروط التي يذكر العلماء يعني الناس والاستفهام ماذا يفعل يرفع الخبر ولا يرفع فاعلا يستغنى به عن الخبر يسد مسداه قالوا يرفع الفاعل الذي يسد مسد الخبر وعليه فالمبتدا على هذا لكن ينقص من هذا التعريف من, من هذا اللي التعريف اللي الذي قلنا اللزوم وعدم اللزوم الخبر ملازم لمن للمبتدا وليس العكس لا. من هذا من هذا التعليل ينقسم ايش الى قسمين الى قسمين المبتدا قسمان مبتدا ذو خبر كما يقولون او له خبر ومبتدا له مرفوع يغنيه عن الخبر وهذا متى يكون له مرفوع يغنيه عن الخبر إذا كان المرتدأ وصفا رافع لنسم الظاهر أو لضمير منفصل يتم الكلام بكل منهما كما سيأتي إن شاء الله كما قال ابن مالك أسالي ذاني أسالي ذاني ولا سيأتي إن شاء الله مثال لوصف رافع لنسم الظاهر أو مثال لوصف رافع لضمير المنفصل تم الكلام بكل منهما مثلا أصائم أنت أصائم انت أقائم أنت أبراب أنت أمضروب أنت فإذن هذا ماذا رفع حتى اسم المفعول حتى اسم المفعول وسيأتي إن شاء الله هي كم هي في الشروط إذن من هذا التعليل الذي ذكرنا لكم الملازمه وعدم الملازمه توصلنا الى ان المبتدا ينقسم الى قسمين كما قسمه العلماء طيب هل هناك من خالف هذا التقسيم لا من ناحيه من ناحيه التقسيم ليس هناك من خالف ولكن هناك من خالف في التعبير فقط كيف قال قالوا ان المبتدا قسمان قسم ما هو مخبر عنه ممتدى مخبر عنه أو وصف مقتفل بمرفوعه وفي الحقيقة نفس التقسيم إنما في التعبير فقط فالأول ممتدى ذو خبر والثاني ممتدى له فاعل صدنا صدى الخبر والذي له خبر ماذا يسمونه ممتدى مخبر عنه طيب اسمحوا لي ان اقول ان هذا التقسيم أو هذه التقسيمات تنقسم باعتبارات متنوعه وهي تقسيمات كثيره تقارب اما باب المبتدا والخبر وعوامل المبتدا والخبر التي ستاتي تحتاج الى تقسيمات باعتبارات متنوعه خذوا مثلا الان قسمنا المبتدا الى مبتدا مخ مخبر عنه ومبتدا له فاعل سد سد الخطر الآن ننتقل إلى مبتدا مخبر عنه إلى كم ينقسم مبتدا مخبر عنه إلى كم ينقسم المخبر عنه ايضا ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون حقيقيا والقسم الثاني أن يكون حكميا ولذلك يقولون القسم الحقيقي والحكمي افهموا هذا وهذا يعبر عنه كثيرا كثيرا كثيرا ايش المفسرون يقولون حكمي او حقيقي واضح طيب ثم الحقيقي الى كم ينقسم الى كم ينقسم الحقيقي او نقول الى كم ينقسم القسم الاول من من القسمين السابقين القسم الاول ما هو القسم الاول هو الحقيقي إلى كم القسم الحقيقي الحقيقي ايضا ينقسم الى قسمين وركزوا معي جيدا وهذه تقسيمات سهله ينقسم الى قسمين عارم هذا قسم وغير عار يعني قسمناه اولا الى مبتدا ركزوا معي جيدا الى مبتدا مخبر عنه والى مبتدا ذو خبر عفوا ذو فاعل ضدست الخبر ثم القانون مخبر عام ينقسم الى كم الى قسمين حقيقي وحكمي ثم الحقيقي ينقسم الى قسمين عارم وغير عارم ثم العارم ينقسم ايضا الى اقسام ينقسم الى ثلاثه اقسام العارم وركزوا معي جيدا ارجو الا تخافوا من هذه التقسيمات وهي سهله ان شاء الله ها. الآن عندنا ما هو؟ العالي العالي لكن ينقسم؟ إلى ثلاثة, ثلاثة أقسام وهذه التقسيمات كلها إذا دققتم النظر فيها ستجدون أنها مأخوذة من كلام المصنف العالي ولذلك حاولنا أن نجعلها كالمقدمة للدخول إلى كلام المصنف إذن ما هو القسم؟ الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام العالي, العالي. لكن ينقسم قلنا إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الصريح الحقيقي الصريح الحقيقي ركزوا معي صريح حقيقي اعطيني مثالا للقسم الصريح الحقيقي زيدون زيدون قائم قائم أحسنت زيدون موتاداء مرفوع بالطبع الضاهرة في آخره الرافع له الامتداء قائم خبر مرفوع بالضم الظاهر في اخره الرافع له نقول الآن مبتدا وسيأتي إن ان شاء الله اقوى الثلث هذا قائم ها حرف تنبيه ذا اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع مبتدا قائم ما مقع في الاعراب خبر الذي في الدار قائم كذلك الذي مبتدا لانه اسم موصول في الدار الجرامجر قائم خبر واضح؟ إذن هذا ما هو القسم الأول من العالي ما هو الصريح الحقيقي, الحقيقي. القسم الثاني الصريح الحكمي الصريح الحكمي سبق ذكرنا على أن في النواصب إذا كنتم تذكرون نواصب مش النواصب اللي في العقيبه النواصر تنقسم قلنا الى قسمين قسم ينصب المضارع بنفسه وقسم ينصبه بان مضمرتان ثم بان مضمرتان اما وجوبا واما جوازا وهناك قسم اخر يعني لم يشير اليه ابن اجروم ما هو قلنا ممكن ان ينصب المضارع بدون ذكر اداه وذكروا تسمع بالمعيد خير من انطرا تسمع بالمعيد خير من انطرا اين الاسم الصالح لحكمه سماعك بالمعيد خير من رؤيته فهذا صريح ولكنه حكم وليس حقيقي لان الحكم تحكم عليه بانه هكذا بخلاف الحقيقي مصرح به حقيقه لكن هذا مصرح به حكما وليس حقيقة فأنتم هذا فأنتم هذا تسمع أو تسمع بالمعيد أين خير من أن ترى، فهنا حكمه مرتدى وخضر ويظهر أنه صريح ولكن ليس حقيقة إنما حكما سماعك بالمعيد خير من رؤيته وضح طيب القسم الثالث ما هو المؤول من الصريح المؤول من الصريح هذا القسم كان القسم الثالث هذا ما هو العاري العاري لاحظتم كم تقسيمات هذا إيش العاري فقسمناه إلى ثلاثة اقسام وعندنا أيضا غير العاري قسمناه إلى عالم وغير العالم على قسمناه إلى ذنبتي أقسم وغير العالم ينقسم إلى قسمين أو إن شئتاً تجعله على شكل سؤال قل إلى كم ينقسم غير العالم الجواب ينقسم إلى قسمين غير العالم ينقسم إلى قسمين معنى غير العالم العواني إما مجرور بحرف زائد هذا قسم فأنتم عالي بلا يعني العالي العوامل كما سيأتي إن شاء الله المصرف يقول العالي عن العوامل الداخلة عليه زيد قائم دخل علي العالي لا تسمع بالمعايدي أو تسمع دخل علي العالي صراحة, صراحه لم يدخل عليه إنما حكما وكذلك هذا قائم هذا قائم الذي في الضال قائم هذا كله على العواني لكن إذا قلت حسبك درام حسبك درام حسبك مبتدا ومضاف ليه درام خبر، فدخلت عليه إيش إذا دخل عليه حرف الجر الزائد بحسبك درام فعندما تأتي ماذا تقول تقول الباء حرف جر زائد وحسبي مبتدا وكيف يكون مبتدا مرفوع فهو مرفوع محلا مجرور لفظا مجرور لفظا لأنه دخل عليه ماذا؟ عامل عامل وهو حرف جر زائد فهي بحسب كذبهم الثاني مجرور دخل عليه عامل وهو مجرور بحرف شبيه بالزائد فإذا غير العالي إلى كمين قسم إلى قسمين مجرور بحرف زائد مجرور بحرف شبيب الزائد أعطيني مثال رب رجل كريم لقيته رب رجل كريم فرب حرف جر وتقليل شبيب الزائد طبعا ورجل هو مجرور في اللف وكيف هو في المحل مرفوع ممتدة مرفوع ممتدة رب رجل كريم رب رجل كريم لقيته واضح فاذا غير العالي إلى كم قسم إلى قسمين شنو قسم الأول إما مجهور الحرف, الحرف. إما الحرف. وإما مجهور يعني بحرف زائد وإما لجرب حرفي الشبيه بالزائد هذا فيما يتعلق بالحقيقه ننتقل للقسم الثاني ما هو الحكم الحسن ما هو مثال الحكم من يذكر منكم لنا مثال الحكم الحكم هو أن تقول أقل رجل يقول ذلك أقل رجل يقول ذلك أين ماذا نفهم من هذا المثال نفهم منه ان صفه النكره قائمه مقام الخبر في ماذا ركزوا ماذا نفهم من هذا المثال نفهم ان صفه النكره قائمه مقام الخبر ماذا قلنا اقل رجل يقول ذلك صفه النكره قامت مقام الخبر في ماذا ها من يذكر لي في قامت مقام الخبر الساكت صلّى صفة قامت مقام الخبر في ملا ها قامت مقام الخبر في تمام الفائدة قامت مقام الخبر في تمام الفائدة نو ما ماذا قال والخضار الجزء المُتِم الفائده والخبر الجزء المتم الفائده فكذلك صفة لك إذا قامت مقام الخبر كذلك لها نفس الحكم ولذلك سمينا إيش الحكمي الحكمي هذا مثال إيش هذا مثال الحكمي واضح؟ طيب لأن الصفة قد تقوم مقام الخبر في حصول الفائدة وإن لم يذكر الخبر وإن لم يذكر الخبر واضح طيب سؤال الان المبتدا ذو خبر ماشي هذا المثال اقل نقول فيه مبتدا وقلنا مضاف رجل مضاف اليه المضاف اليه اذا قلت جمله نكره يعني غيكون نعت لرجل فهي قامت مقاما اذن هنا يقول اي نعم ما ذلك هي التي قامت مقامة مقامة الخبر, الخبر فينا قامت تقال الخبر. في تمام الفائده احسنت هي التي نعم صحيح طيب بقي لنا الان هذا كله في مع مبتدا مخبر عنه مع مبتدا مخبر عنه القسم الثاني هو المتدا اذا كان وصفا رافعا الاسم ظاهر أو لضمير منفصل يتم الكلام بكل منهما وهذا لك أي طالب علم يبدأ في المبتدا يعرف هذه الحقيقة المبتدا سجله واحفظه المبتدا إذا كان وصفا رافعا لاسم ظاهر أو لضمير منفصل يتم الكلام بكل منهما. يتم الكلام بكل منهما اما بالاسم الظاهر او بالضمير المنفصل أو بالضمير المنفصل المبتدا اذا كان سؤال الان اذا فهمتم هذا نرجع ونجعله سؤال المبتدا اذا كان وصفا رافعا لاسم ظاهر وصف رافع لاسم ظاهر اقائم وتركب اسم ظاهر الفاعل ثاني ثاني اسم ظاهر او تاتي بضمير اقائم امتى ضمير منفصل لا يمكن أن يكون ضمير متصل لا نقول ضمير منفصل يتم الكلام بكل منهما فاذا قلت أزيد اقائم ها اقائم زيدان كيف هذا اسم ظاهر أقائم انت كيف هو هذا؟ ضمير منفصل. منفصل. منفصل إذن تم الكلام بهما أم لا؟ تم الكلام, الكلام بهما واضح فهم هذا لكن سؤالي هل لذلك شروط أم على الإطلاق؟ هل لذلك شروط أم على الإطلاق؟ يعني بشرط وبقيد أم بغير شرط؟ الجواب يكون رافعا لاسم ظاهر بشرط ما هو الشرط وستة الشروط ان يكون الوصف مسبوقا بنفي مطلقه هذا اهم شرط الاول لان العلماء العلماء ذكروا شروط خمسه كما سياتي ان شاء الله الان فهموا هذه الشروط سته الخامسة الشرط الاول ما هو إذا كان المُتَدَّع وصفاً رافعاً لاسم ضاير أو لضاير المنفصل يتم الكلام بالإمام ماذا ما نقول؟ ما هو الشرط؟ أن يكون إيش؟ يكون المُتَدَّع مسلوقاً رافعاً للمال لماذا كيف؟ بالشرط أن يكون الوصف مسلوقاً بنفي مطلق. ماذا نحن بقولنا مُتَلَقَّاً أو ماذا نحن بقولنا بالنفي المطلق؟ جميع أدوات التي تنفي الشيء على أدوات التي ها همزة الاستفاة لا يعني همزة الاستفاة هذا الشيء معروف ولكن عندما قلنا يعني النفي المطلق شنو هو النفي المطلق أو مطلقا ها؟ لماذا بشرط أن يكون الوصف مسبوقا بنفي مطلق يعني ماذا عنينا بقولنا بنفي مطلق يعني سواء كان النفي بالحرف او النفي بالفعل او النفي بالاسم واضح هذا طيب لذلك قلنا بشرط ان يكون الوصف مسبوقا بالنفي مطلقا وهذا مطلقا شنو كتقصدوا مسبوقا بالنفي الفعلي او مسبوقا بالنفي الاسمي طبعا الحرف واللون. من يذكر لي منكم مسبوق بنف حرف؟ ها نفي حرف أسار اقائم هل يرمز؟ إذا هذا حرف ولا يشره؟ هذا حرف. فاعل أمط. من يذكر لي مثالا لوصف مسبوق؟ بنفي فعلي قل مريم ليس فاهم انت لان ليس اي فعل هذا ليس فاهم انت فاهم اسمه فاعل مسبوق بماذا بالفعل هذا الفعل نفي لا اي فالنفي إما ان يكون بالحرف وإما أن يكون بالفعل وإما أن يكون بالإسم من يعطيني مثالا لنفي اسمي ها سألصم نفي الإسم غير فاهم أنت نفي الإسم ها غير فاهم يا غير فاهم غير اسم دخلت على فاعل وغير للنفي غير فاهن انتم فغير هنا النفي اسمي ولا فعلي ولا حرف غير النفي اسمي وهكذا فليقاس ما لم يقل اذكر الامثله قس بها طيب نرجع الى الوصف المكتفي بالمرفوع الى كم غيرنا من حيث الاعراب نقول فيها هي ادت نفي لا يعني قد تكون مبتدا قد تكون خبر بالضروره يعني, يعني على حسب السياق سيكون مبتدا ولا ممتد يعني يكون, يكون السياق هو الذي يبين على كل الان ننتقل الى الوصف المختفي بالمفرد لازمنا معه الى كن ينقسم الوصف المكتفي بالمفرد الى كن ينقسم الوصف المكتفي بالمرفوع ها الوصف المكتفي بالمرفوع ينقسم الى قسمين كما قسمنا المبتدا مخبر عنه المبتدا مخبر عنه فالوصف المكتفي بالمرفوع ينقسم كذلك الى قسمين ها الاول حقيقي والثاني مؤول الأول حقيقي والثاني مؤول ولهذا قلت العلماء من قارب عن مشايخنا كان يقول من الأبواب التي يكثر فيها التقسيمات باعتبارات متنوعة هي موتدر الخبر والعوامل عوامل التي ستأتي إن شاء الله داخل الموتدر الخبر فإذن الوصف المكتفي بالمرفوع لكن ينقسم قلنا حقيقي وحقيقي ومو اول كما هي انواع الحقيقي من يذكر لي انواع الحقيقي ها صفر كما هي أنواع الحقيقي؟ أنواع الحقيقي؟, انواع الحقيقي انواع الحقيقي الوصف المكتفي بالمرفوع ينقسم الى حقيقي وماذا اخر ومؤول الحقيقي له أنواع كم هي الجواب أنواع الحقيقي خمسة أنواع الحقيقي خمسة وهذه الخمس كلها مستعملة في ماذا في علم النحو كلها مستعملة وان كان غالب ما يتكلمون على الاسم الفاعل ولكن المطولات تذكر هذه الأنواع الخمسة مثلا من الأنواع الحقيقي اسم فاعل اسم فاعل ما هو اسم فاعل؟ اعطني مثال أقائم, أقائم الزيداني ها قائم اسم فاعل واضح؟ طيب اسم مفعول أو اسم المفعول أمضروع؟ الزيداني هذا يسمى فعلا امثله المبالغه اضراب اضراب لان امثله المبالغه فعال فعال ومفعال وفعول هذه كلها امثله المبالغه الا اذا كانت هناك قرينه تبين لك على انها مشين امثله المبالغه وقد ذكرت لكم عده مرات وما ربك بظلام هذه امثله مبالغة, مبالغة ولا لا, لا. ها فعا امثله مبالغة ولا لا علاش ها طيب وشنو هي اللي كانت ترجمتها المبالغه انا ذكرت لكم ها أنت ها هذه نسبه نسبه هذه نسبه وما ربك بمنصوب للظلم اياك ان تقول وما ربك بكثير الظلم فلعلك اذا قلت هذا كانك ورياضه بالله تثبت لله ظلمه ولكنه قريب ولكنه ينسى ومع فائل وفائل فائل كما قال الملك في نسب اغنى عليا فقل ومع فائل وفائل يعني هنا يغني عن ماله عن النساء فلا يمكن ان تقول وما ربك به الله بمعنى ها المبالغه فاذا اسم الفاعل واسم المفعول وامثله المبالغه والصفه المشبهه شكون يعطيني مثال للصفه المشبهه للانثله الثلاثه المعروفه هي معروفه لكم وذكرنا امثلتها شكون يعطيني مثال من للصفه المشبهه هاه اعطوني مثالا للصفه المشبهه فرفع بها وانصر وجر مع آل ودون آل ومصعوب آل ومقترن يعني يعطيني مثالاً أحسن وجه زيد أحسن وجه زيد همزال هذا الاستفهام هذا المثال أو يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو امثله مبالغه كما تدخل عليه أداة الاستفهام وادات النفي كذلك النفس سواء كان حرفيا او فعليا او اسميا واضح احسن وجه زيد وجه فاعل اصدر صدر خبر لاحظ وجه مضاف زيد مضاف اليه فتقول عائلته استفهام حسن انا مرتدى و وجه فاعل ستمسك الغرب واضح لانه وصف وهذا وصف ما يقدر يكون اسم الفاعل فقط قد يكون اسم فاعل وقد يكون اسم مفعول وقد يكون امثله مبالغه وقد يكون ايش صفه المشبهه صفه المشبهه واضح ماذا بقي لنا اسم التفضيل هذه اسم التفضيل انا اذكر لكم مثال ولكن هذه العفه بمسألة الكحرية سمعتم من سمعتم عليها مسألة الكحرية تسمى وهذا ابن مالك طار في النفس وهي اسم الطفل مسألة الكحريات هي هل أحسن في عين زيد الكحل منه في عين غيره وهذه صعبة شوية من ناحي ناحي أعراض أنا لعلي إن شاء الله في المرحلة الثانية نشيع بها. هذا الممالك اطار فيها يعني الشراح الممالك أطار فيها هذه المسألة وهذه وقع لها خصام كبير بين سيبويه وغيره هل أحسن في عين زيد الكحل منهم في عين غيره هل أحسن مع شروط الآخر لا يهمنا الآن خليوا يعني الآن هل احسن هل أحسن في عين زيد الكحل منه في عين غيره هل هذا السفر احسن اسم تفضيل مبتدا في عين جان جور اي مضاف زيد مضاف اليه الكحل شهر هل فاعل سدمس بالخبر ام غيره يا هذا ان شاء الله كله سياتي باذن الله عز وجل فانه لا اذا الوصف المكتفي بالمرفوع كم هو لا تظننا اسم فاعل فقط النمالك قال مبتدأ زيد وعاذر خبر إذ قلت زيد عاذر من اعتذر فأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسال ذاني ثم قالوا قصة كستفاني إن في وقبل يعني هذه الشروط ذكرها الشروط النمالك ورحالة طيب هذه أنواع من الحقيقة ما هي أنواع القسم الثاني هو المؤول ما هي انواع المؤول ذكرنا انواع الحقيقي لان الوصف المكتفي بالمرفوع ينقسم الى حقيقي والى مؤول والحقيقي ينقسم الى خمسه اقسام او انواعه خمسه اسم فاعل اسم مفعول امثله مبالغه صفر المشبهه اسم التفضيل اسم فاعل اسم مفعول امثله مبالغه صفر مشبهه اسم التفضيل طبعاً أمثلتها معروفه لديكم ويعرابها أيضاً معروف واضح؟ طيب بقي لنا المؤول ما هي أنواع المؤول ما هي أنواع المؤول يعني الوصف الذي يكون المؤول أنواعه ثلاثة أنواعه ثلاثة النوع الأول ذو ذو التي بمعنى صاحب ذو التي بمعنى صاحب اذو مال اذو مال العمران اي صاحبه صاحب مال او عمران اذو مال هذا الشيء او الزيدان الشاهد عندنا ذو بمعنى ايش? بمعنى صاحب. فاذا هذا مؤول لان ذو من الاسماء ايش? اسماء الخمسة او الاسماء الستة او الاسماء السمعة والثمانية على على خلاف العلماء كما صرقنا. فالذو بمعنى ايش? بمعنى صاحب. مش ذو الطيئة ولا ذو المنصولة ولا غيرها. لا. هذه ذو اللي بمعنى صاحب. وتضاف الى اسم جنس غير موصف اسم جنس غير موصف تضاف اليه الاله معرفه كما سبق سبقنا فاذا النوع الاول ينقسم الى كم الى ثلاثه اقسام شنو هو القسم الاول ذو الانثوي انا صحيح صح. والقسم الثاني اسماء النسب اسماء النسب تقول اقراشيون الزيدان. اقراشيون الزيدان. ذو عرفنا مثاله طبعا. اذو مال الزيدان. اذو مال الاعراب سعد صنان. نسينا نسينا الاعراب. اذو مال الزيدان. الهمزة. الهمزة. همزة تستفعى. ذو اه ذو صحيح وهي ذو مبتدا مرفوع على الضم وهو يبتدئ عن ضمائر المن الأسماء ال 5 و 6 و صحيح ذو مضاف ذو مضاف ومالي مضاف إليه ها فا... الفصاد فا... العمراني في العمراني فاعل هذا مرفوع على طرفه طيب كيف ذو مطرف مفا... فاعل هذا مؤول هذا مؤول, مؤول. هذا مبتدا مؤول يعني صاحب حتى في نكرة يعني كما سبق في يكون الاسم الاسم إما أن يكون إما أن يكون نكرة تقبل آل أو تنوب على اسم يقبل هناك اسم يكون تكون تقبل يكون وتعرف بمجرد دخول هناك عليها يكون تكون تؤول إلى إلى اسمه، ناه يقبل آل نكرة قبل آل مؤثرة أواقع الموقعة ما قد ذكر كذلك هنا ذوب بن عناش بن عنصاح فهذا والمؤول والثاني أسماء نصر أقرشي الزباني آه. أهمز السفاح آه. أهمز أهمز السفاح قرشي المعتدم صريح. اهه. ما على ما ترفعه يضم الظاهرة في اخرين. اهه. الزيدان الزيداني فاعي سدام الخبر ما على ما ترفعه الالف نياه عن الضمر يعني هو مزنها. طيب. والنون عواله بتنعني في الاسم مفرمه. يعني ايش معنى عرفنا في اسم وصول مؤولة عفوا في الاسماء الخمسة ذو من اسماء الخمسة عرفنا ايش معنى تأويله. نعم. ولكن معنى ما معنى تأويلنا في النسم. يا لم يقول لي ما معنى التأويل هنا اقرشيون الزيبان ها قل بالغطاء نص الصواب اقرشيون زيدان ممنتسب اه لان لاحظت اسماء النسب هل منسوب الى قريش هل منسوب الى قريش وأنتم تعلمون أن يأنا سب ترفع الفاعل نعم تعرفون هذا يأنا سب ترفع الفاعل لذلك قلنا القرشي الزيداني أقراشيون الزيداني هذا كم؟ قسم الثاني قسم الثالث المصدر المصدر المصدر مؤول أيضا لازمنا في القسم الثالث مؤول كيف تقول؟ اعدل ابوك اعدل ابوك اي إيش معناها اي اعادل فلا المصدر أول الى اسم الفاعل المصدر أول الى اسم الفاعل اعدل ابوك اعدل ابوك واضح فالمصدر أول هنا اعدل ابوك اي عادل يلا الإعرام أعادلن سيد صمد أعادلن الهمزة همزة استفهم وعدلن هذا مصدر مؤول نشوف على الصوت و... نقطع في الورفة أعادلن همزة مبتدأ. همزة استفهم عادلن مبتدأ مصدر مؤول بالصريع مصدر. مصدر مؤول بماذا؟ طيب بالصريع قل لا. المؤول أذكره أذكر تأويله أي عادل؟ أي أعادل أعادل طبعا باسم الفاعل نعم أبوك أبوك فاعل سدى ما سد الخبر أهام الفاعل هنا مرفوع عن مطرفي الواو نيابة عن الضمى لأنه من الأسماء الخمسة الخمسة في أي موضع تكون الواو نائب عن الضمى في الأسماء الخمسة وفي جمع وفي جمع الملكمسل أبو مضاف وركف مبني على الفتح في محل جر المضاف مضاف لي أحسنت إذن لاحظتم الآن إذن هذه التقسيمات وقد أعرضت عن بعضها هذه التقسيمات تذكر لماذا؟ ها أعيدوا القسم الثالث لأن الإخوة في الورفة قالوا من يسمعوا القسم الثالث المصدر المؤول بالصريح, المؤول بالصريح طبعا أعدل أبوك أعدل أبوك أي أعادل أعادل أبوك <تصفيق> سمعت الآن؟ طيب إذن هذه تقسيمات ضروريه ومهمه بقي هناك تنبيه لا بد منه قبل ان نصل الى كلام المصنف ما هو هذا التنبيه هذه الامثله التي سبقت لنا ركزوا معي جيدا الامثله التي سبقت لنا أخذ منها العلماء شريان من جعل كون الصفه ممتدا ماذا الاخذ شروطا خمس يعني اسم الفاعل واسم مفعول والصفة المشبهه وانفلة المبالغة واسم التفضيل يعني ممكن ان يكون وصف يرفع فاعلا يسد مسد الخبر لكن بشروط هذه الشروط علماء نحف فيها بين مدين وجزء هناك من قالهم على شرطان فقط وهناك من قال شروط خمسه ولكن من قال اكثر و القول بانها خمسه الا هو الافضل فما هي الشروط الخمسه فيمكن السؤال مثلا اسم الفاعل يرفع فاعلا يسد مسد الخبر يحتاج الى شروط اسم المفعول يحتاج الى شروط امثله المبالغ تحتاج الى شروط صفر مشبار تحتاج الى شروط اسم التفضيل احتاج لها شروط. كم هي هذه الشروط خمسة. اذكروا هذه الشروط. ها. الاول الاعتماد على النفي. او قل الاعتماد على حرف النفي. لان النفي كما قلنا لكم سابقا اما ان يكون فعلا واما ان يكون اسمان واما ان يكون اما ان يكون حرفا. اعتماد النفي نفي طبعا الاعتماد من اكتب... هذا المعروف. الاعتماد على حرف النفي. الاعتماد على حرف النفي. صدق هذا هو الشق الأول. الاعتماد على حرف النفي. الثاني... الاعتماد على شبه النفي اولا الاعتماد على النفي ثانيا الاعتماد على شبه النفي ها لو شرط ثاني يلا انا ذكرت شرطين من يذكر ثلاثه الشرط الاول ما هو الاعتماد على حرف النفي او طرق الاعتماد على النفي ليشمل النفي بالفعل وبالاسم وبالحرف الشرط الثاني الاعتماد على شبه النفل كاستفاني وغيره الشرط الثالث ان يكون مرفوعه اسما ظاهرا او ضميرا منفصل. هذا الشرط الثالث ها هذه شروط ثلاثة على الإخوة في المفصل العوام، لا أرى الكاتب يكتب <تصفيق> إذا المعيد لأنهم ما سمعوا شنو الشرط الأول سأقتصر على صوتك. الاعتماد على حرف النفي أو قل الاعتماد على النفي، الاعتماد على النفي الثاني الاعتماد, الاعتماد على شبه النفي لماذا قلنا الاعتماد على النفي ليشمل الاعتماد على النفي الفعلي والنفي الاسمي. والنفي الحرفي كما سبق الثاني الاعتماد على شبه النفي كالاستفاد الثالث ان يكون مرفوع غسنا ظاهرا او ضميرا منفصلا او ضميرا منفصلا كم شرطان ثلاثة. شرط ثلاثة لازل اخواني اكتبوا ما دي لعل الصوت المسموع مسموع دي نعم اذا كان مسموعا فاكتب يعني الشروط التي اذكرها حتى اراها على الشاشه نعيد الشرط الاول ما هو الاعتماد على النفس الشرط الثاني ما هو الاعتماد على شبه الناس الشرط الثالث ما, ما هو ان يكون مرفوعا اسما ظاهرا او ضميرا منفصلا الشرط الرابع ان يكون مكتفيا بمرفوعه الشرط الرابع أن يكون مكتفيا بمرفوعه. الشرط الخامس وهذا جعل كثير من مشاريخنا شرطا اساسيا بعد الشرط الأول. شنو؟ أن يكون نكرة. أن يكون نكرة. واضح. واضح. يعني الوصف أن يكون نكرة. الوصف أن يكون نكرة. <تصفيق> يمكنش تقول القائم القائم الزيداني القائم ممكنش هل القائم زيدا فقالوا لا بد ان يكون نكره هذا هو الشرط كم الشرط خالص ان يكون نكره هذه شروط لمن هذه شروط للقسم الثاني. الثاني طيب ما هي شروط المبتدا مخبر عنه ما هي شروط المرتدى مخبر عنه ها سمعتم الخامس الخامس قلنا أن يكون أنا كرة والآن ما هي شروط المرتدى ذو خبر لأن القسم هذه الشروط ذكرناها للوصف لا. الذي يرفع فاعل يسدنا سد الخبر الآن مرتدى ذو خبر ما هي شروطه شروطه أن يكون معرفة أهم شرط في المبتدا أن يكون معرفة أو أن يكون نكره لها مسوغات أو له مسوغات مم. أن يكون مبتدا له مسوغات كما سيأتي إن شاء الله واضح؟ ها؟ نعم. طيب. اذا المبتدا ذو خبر له شروط ما هي شروطه ان يكون يشترط ان يكون معرفتي وان لم يكن معرفه وكان نكرا ننظر هل للناكره من مسوغ ومسوغات النكره يعني كثيرا المتداب النكره ولا يجوز التداب النكرا ما تفيدك عند زيد المنير كما سيأتي ان شاء الله واضح المبتدا والخبر الان المصنف قال ان نذهب الى كلام المصنف باب المبتدا والخبر طيب المبتدا والخبر هذا اسم شنو هذا مبتدا وخبر هل شيء له اسم اخر للمرتداء الخبر هل المناطق لهم اسم آخر للمبتدا الخبر هل البيانيون لهم او البلاغيون لهم اسم آخر للمبتدا الخبر الجواب سيبويث يسمي المبتدا والخبر باسم آخر ما هو المناطق يسمون المرتداء والخبر باسم آخر ما هو البيانيون يسمون الموتى دور الخبر باسم آخر مغاير يعني بالموتى دور ما هو لا تعرفوا ماذا يسمى سيبوي الموتى دور الخبر الجواب سيبوي إمام نوح شوفوا سبحان الله هو إمام نوح حتى قال بالغلب إذا أطلق الإمام ينصرف إلى سيبوي ما توالمية ولم يتم أربعين سنة وهو إمام مثله مثل الإمام النووي وغيره كثير فإذا سلوية يعني كانت همتهم عالية سلوية يسمي الموتدى والخضر المبنية والمبنية عليه سلوية ماذا يسمي الموتدى والخضر؟ المبنية والمبنية عليه إذا بحالي غتقول الموتدى والخضر هذا السلوية والمناطق كيف سموا المتدا والخبر الموضوع والمحمول وسموه ايضا المحكوم والمحكوم عليه وسماه البلاغيون او البيانيون المسند والمسند اليه وجمهور النحاة سماه المبتدا والخبر المبتدا والخبر واضح باب المبتدا ما هو الاصل في المبتدا أن يكون نكيرة ام أن يكون معرفة؟ الاصل في المبتدا أن يكون معرفة. الأصل في المبتدا أن يكون معرفة. لماذا قلنا الأصل في المبتدا أن يكون معرفة؟ هذا أعطوني الجواب لماذا؟ لأن عندما نقول الأصل أن يكون كذا ينبغي أن يكون عندك الجواب. لا. الأصل في المبتدى أن يكون معرفة. لماذا الأصل مبتدى أن يكون معرفة؟ لأن المبتدى محكوم عليه. والمحكوم عليه يجب أن يكون كيف معلوما ومعروفا لأن الحكم على الشيء فرعلاً عن تصوره. حتى يكون الحكم مفيدا لا بد أن يكون معرفة. أما الإخبار. عن النكراء هل يفيد لا يفيد إذا لم تكن طبعا فيها أموم أو فيها خصوص فهمتم سؤال لأن محكم عليه لا يمكن أن يكون محكم عليه أنت تحكم على الشخص وتشهد للشخص وما شهلنا إلا بما علم وتحكم عليه لا بد أن يكون معروفا فلذلك قالوا الاسم المفتاكا ما يكون معرفه لماذا لماذا قلنا فيه؟ لأنه لانه يحكم عليه محكم على ولا يمكن أبداً بتاتا تحكم على شيء لا تعرف اه طيب لماذا قلنا الإخبار عن النكره لا يفيد لماذا قلنا الإخبار عن النكره لا يفيد ها قلنا على الاخبار عن النكره لا يفيد لماذا تخبر عن شيء الا تعرف احسن لان الاخبار عن النكره اخبار عن المجهول لأن الإخبار عن النكره إخبار عن المجهول والإخبار عن المجهول يفيد السامع بما لا يفيده لا يفيد, لا يفيد السامع بل يزيده تحيرا وارهاما واضطرابا ولهذا لا يجوز الابتداء بالنكره لما النكره كما صيغت ان شاء الله في كلام المصنف واسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد دون آخر ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكره هل مطلقا الجواب لا ما لم تفيد ما لم تفيد يعني بحيث ان دلت على عموم أو خصوص فيجوز الابتداء بها يعني يجوز الابتداء بها اذا كان هناك مسوغات لابتداء النكره وما هي مسوغات لابتداء النكره هي مسوغات كثيره اوصلها بعضهم الى ثلاثين مسوغا او يزيد وغالبها يرجع الى ما وركزوا في هذا جيد غالب هذه المسوغات احتقر بعض مشايخنا بالغ بعضهم وجعلها سبعين مسوغا وغالبها يشير الى إلى العموم, الى العموم والخصوص الى العموم والخصوص وركزوا ابن مالك نقضا ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد كعند زيد النمره وهل فتنكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا قال بان في الوقت لكان ابن مالك ينظم هذه الابيات كان قد زاروا الإمام النووي، فعنا برجل عندنا الإمام النووي رحمه الله تعالى، واضح؟ فإذا ورجل من الكرام عندنا فهو الرصوف وإلا لا يجوز تقول رجل قائم، كيف تخبر عن ماذا؟ عن مجهول، كيف تخبر عن مجهول؟ طيب السؤال الآن. لماذا النكره ان دلت على خصوص جاز الابتداء بها وان لم تدل على الخصوص لا يجوز الابتداء بها بل امتنع الابتداء بها لماذا يعني من يقول للجواب ها اذا قل اذا دلت ان دلت على خصوص جاز الابتداء بها وان لم تدل على الخصوص امتى يعني ماذا شنو الجواب الجواب الخصوص يكون معلوم الجواب لان اختصاصها يقربها من المعرفه لان اختصاصها يقربها من المعرفه لانك عندما تعلم ان هذا خاص بكلام كيف صار صار معروف لديك بالاختصاص أما عندما تقول رجل هذا غير مختص شائر في أفراد جلس فيه فإذاً عندما تخصص لأن الاختصاص يقرب من المعرفة عندما تقول هذا خاص بفلان فالاختصاص جعله كأنه معرفة كذلك السؤال الثاني لماذا النكره ايضا ان دلت على عموم جاز الابتداء بها وان لم تدل على العموم انتفى الابتداء بها لماذا الخصوص عرفنا لماذا العموم لماذا لانها الجوانب انها دلت على العموم استغرقت كل أفراد الجنس ان دلت على العموم استغرقت كل افراد الجنس لا تقتصر على فرض الواحد بعينه بخلاف النكرة ما قلنا في النكرة اسم شائر في أفراد جنسه لكن إذا استغرقت كل العموم إن دلت على عموم تكون قد استغرقت كل أفراد الجنس هل تكون قد اقتصرت على فرض واحد لا لا تقتصر على فرض واحد فماذا تشهي آنذاك؟ ها؟ اندلت على الاقتصاص فماذا تشهي آنذاك؟ اندلت على الهم؟ العفو على العم. ماذا تشهي آنذاك؟ استرقت شميع بلا على الجنسي. ها؟ يصير هنا يعني مكانية يصيرهم لأن الأمر معلوم اندلت على جميع. لا العالم. هنا تكون قد أشبهت النكرة العامة بالمعرف بالجنسيه النكره العامه فتشبه النكره العامه بماذا تشبه او تشبه تشبه ماذا النكره العامه ماذا تشبه بالمعرف بالجنسيه بالمعرف بال الجنسية واضح طيب من يذكر لنا قلنا بأن الاصل نكرة إذا كان الأصل يكون ماذا معرفة واضح طيب يا ترى إذا كان نكرة هل هي جزء به؟ لا إلا بالمسوغات أو أعموا كلها ترجع إلى أو معظمها ترجع إلى ماذا العموم الخصوص. الخصوص طيب من ذكر لنا أهم هذه المسوغات مسوغات انتدى كنسان ها؟ ساعة وخمسة الساعة وكام؟ الساعة وخمسة خمسة. ها؟ ساعة وعشر ساعة وعشر ساعة وعشر ساعة طيب لا بس نذكر بعض المسورات الابتداء أم ها طيب من ين تقول أهم الابتداء قبل لا نذكر على أهمها لا نذكر كل المسورات اذكروا بعضها لتكون على بينه منها الجوار اذا وقعت نكر بعد ظرف او مجرور بالحرف لكن بشرط تامين وقد سبق الجوار المجرور غير التامين وقد سبق الظرف غير التام اين سبق لكم وقابلوا من ضرفين او من مصدرين في النائب فلهذا قلت ما تكتبونه ينبغي ان يحفظ جيد لو ان يكون ظرف وحرف تامين من يذكر منكم النكره اذا وقعت بعد ظرف وقعت بعد ظرف او سؤال ما هو مثال الظرف او ما هو مثال الظرف التي وقعت النكره بعدها ها اظهر اعطي المثال بعدها وقعت ناكله اعطي مثال وما اجمل اذا كان المثال من القران ها يا لا مصدق ها اقرا قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم لا تقف عليها قل فوق كل ذي علمين عالمين ولا عليمان ولا ايش ها علي ها فوق فوق كل ذي علم عليمين علي مين ولاش عليلي انت علاش ماشي واقيله واقيله من السيارة الضره ها فوق ها عليلي علاش واش وفوق كل ذي علم عليم عليم لا لا تق انت وفوق ليش كل ذي علم وفوق كل ذي علم عليم عليم لأن العرب لا تقف على لا تبتدي بالساكن ولا تقف على المتحرك طيب على كل واحد قال عليم واحد قال عليم ننظر الإعراب من يعرب لنا هذه الآية ها سأل صنادل قم بالإعراب ها نعم فوق ظرف متعلق بماذا متعلق بالمحذوف اه ما موكعه الان ظرف متعلق بمحذوف ما موقعه الاعراب اه ظرف متعلق بمحذوف ما موقعه خبر مقدم لما يجي يقول اخبر بظرف أو بحرف جر ناوينا معنى كائنا معنى كائن أو استقر وفوق كل فوق مضاف كل مضاف لي زين أتم الإعادة وفوق كل ذي كل مضاف وذي مضاف, مضاف لي علم ذي مضاف علم علم ومتدى مؤخر واضح لو تقول طالب اقرأ وفوق كل ذي علم علم لا تقف عندها يقولك علم ها، كما وقع لكم. ما هو مثال هذا مثال ضف؟ ما هو مثال مجبر بحرف تام؟ وقعت نكِ ربعه. هنا الابتداء وقع على نكِ. ها. علِمُ، مثال، مثال الآن حرف جرّ تام. اذكر من الأمثل المعروفة وأصبحت يج، أصبح من الحكا. لكل عالم هفوه لكل عالم هفوه طيب سنسقم اعراب لكل جار ومجرور عالم خبر مقدم لكل اش جار ومجرور تاعك بمحذوف خبر مقدم رحمك الله كل مضاف وعالم مضاف اليه وهفوه ملتمدا مرفوع لكل قلت جار ومجرور خبر مقدم, مقدم. نعم وتعلق بمحيط مم. لا مد ان تقول تعلق بمحيط خبر مقدم لكل كل مضاف عالم مضاف عالم من علاش لماذا نقول هفوت لكل عالم لماذا لانه نكره ولا, ولا يجوز ابتداء بالنكره ما هو مي... المثال للمجرور الذي وقعت الكلام بعده في القرآن أعطوني مثال من القرآن أيضا نعم ولكل قوم هاد لا نعم للمغين يكون خبر نكرة ها ممتدأ نكرة قل ولكل قوم هاد يعني هذه هذه الطريق يلا سعد صمد انت تعلم لنا الآية ما هو إعراض هذه الآية ولكل قوم هاد الواب حسب ما قال ها الواب طيب خليهم لواب طيب لحافجة وكل مجرور لكل جوا مجرور متعلق محذوف خبر مقدم. خبر مقدم كل مضاف قوم المضافين وهادم مو تدام طبعا الجمله مستانفه ما هو المسور الثاني الذي يمكنه الان ذكرتم كم مسور مسور غير جرم زر الظرف طيب لا أنا لا أريد أن ان في التفاصيل هل حافظ وحده هو المسور ولا الجرم زر لا يهمني ما هو المسور الثالث او الثاني اذا جعلنا الجرم زر الظرف قسما فيكون قد ذكرنا قسم واحدة والا هل اننا جعلناهم قسما واحدة ما هو المصور الثاني للابتداء بالنكره ما هو الدعاء ركزوا جيد الدعاء ما هو مثال الدعاء ويل للاعقاب من الله ويل النكره سلام عليكم نكره ويل لكل همزه نكره ويل للمطففين نكره ها اين هذه من يعيب لنا هذه الايه انت تسعص سلام عليكم مبتدأ. سلام مرتدى نكره الضائرة في آخره وجوز الابتداء به وسوغى الابتداء, الابتداء بها كونه, كونه دعاء دعاء حسنا عليكم جرم جرم وتعلق محلوف خبر طيب من دال على حرف دال على جماعه من ذكر من يعيب لنا قوله تعالى ويل للمطففين ويل ويل ها مرتدا نكر أيضا. لا ما الذي سو غل به كونه دعاء. للمطففين دعاء. لي متعلق بماذا للمطففين لي المطففين كيف هم؟ هنا. لي نعم أو تقول النائبة في أي موضوع تقول لأن عن الكسرة في. في ثلاث مواد. هآ في تثنيات وجمعات كالسلم وفي, وفي الأسماء الخمس ما هو المصور؟ المصور هو كونه دعاء. احسن. مصور آخر من ذكرنا مصور آخر أو لنقف هنا على هذه المصورات ونتابع الكلام إن شاء الله في الأسبوع القادم في باقي المصورات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخلاص إن شاء الله نقف هنا.